أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسر وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قاموا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما في تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير فجاء لا استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما لَمَّا جَاءَ أَوْقَفَ وَعَلَيْهِ الْقَفْ قَلَ لَا تَقُمْ لَنَجْعُوتَ مِيرًا قُومُ ادَّاهُما يأنفت ستير إن خير خني و من ست جنت القوي ك إحدَبَنَتِ يَاتَيني عَلى أنتَ جرني ثمني حجٌ فإن أتمتَ عشْر وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن يَوْمَئِذٍ الْقَضَاءُ إِنَّمَا الْقَضَاءُ كَانَ عَلَى, والله على ما نقول وكيل صدق اللَّهِ وَأَمَّا نَحْنُ فَنُقَلِّلُ وَنُؤْمِنُ وَإِنَّمَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ